ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله فالشكر كله موجه لملكنا جزاه الله خيرا وزاده فضلا وبرا في رعايته وحياطته وسهره وحدبه وحرصه وحراسته وما رسالة عمان السباقة في شرح رسالة الاسلام الحق الوسطية التي اطلقها اطلقها حفظه الله ورعاه قبل اكثر من عام الا دليلا قويا وبرهانا جليا على عزته بهذا الدين وصفائه واعتزازه بجماله ونطائه وحرصه على تقدمه وبقائه مما يستدعي لزوم طاعته بالحق المعلوف ووجوب التزام امره بالبر والمعروف